ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضه يذرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك دنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء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 كُلُّ صُبْحٍ هَنا رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا وَرَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَرَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا